الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في قدوم وفد بن المنتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم روينا عن الإمام عبد الله حديثا فيه إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد والقرآن مملوء منه وفيه أن حكم الشيء حكم نظيره وأنه سبحانه إذا كان قادرا على شيء فكيف تعجز قدرته عن نظيره ومثله فقد قرر الله سبحانه أدلة المعاد في كتابه أحسن تقرير وأبينه وابلغه وأوصله إلى العقول والفطر فأدى أعداؤه الجاحدون إلا تكذيبا له وتعجيزا له وطعنا في حكمته تعالى عما يقولون علوا كبيرا وقوله في الأرض أشرفت عليها وهي مدرة باليه هو قوله وكقوله تعالى يحيي الأرض بعد موتها وقوله ومن آياته انك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ونظائره في القرآن كثيرة وقوله فتنظرون إليه وينظر إليكم فيه إثبات صفة النظر لله عز وجل وإثبات رؤيته في الآخرة وقوله كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد قد جاء هذا في هذا الحديث وفي قوله في حديث آخر لا شخص أغير من الله والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المراد منه ولا يقع في قلوبهم تشبيهه سبحانه بالأشخاص بل هم أشرف عقولا وأصحه أذهانا وأسلم قلوبا من ذلك وحقق صلى الله عليه وسلم وقوع الرؤية عيانا برؤية الشمس والقمر تحقيقا لها ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون وقوله فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فيقضح بها قبلكم فيه إثبات صفة اليد له سبحانه بقوله وإثبات الفعل الذي هو النضح والريطة الملاءة والحمم جمع حممة وهي الفحمة وقوله ثم ينصرف نبيكم هذا انصراف من موقف القيامة إلى الجنة وقوله ويفرق على أثره الصالحون أن يفزعون ويمضون على أثره وقوله فتطلعون على حوض نبيكم ظاهر هذا أن الحوض من وراء الجسر فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطع الجسر وللسلف في ذلك قولان حكاهما القرطبي في تذكرته والغزالي وغلطا من قال إنه بعد الجسر وقد روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم هلما فقلت إلى أين فقال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم قال فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط لأن الصراط انما هو جسر ممدود على جهنم فمن جازه سلم من النار قلت وليس بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض ولا تناقض ولا اختلاف وحديثه كله يصدق بعضه بعضا وأصحاب هذا القول إن أرادوا أن الحوض لا يرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراط فحديث أبي هريره هذا وغيره يرد قولهم وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض فشربوا منه فهذا يدل عليه حديث لقيط هذا وهو لا يناقض كونه قبل الصراط فإن قوله طوله شهر وعرضه شهر فإذا كان بهذا الطول والسعة فمن الذي يحيل امتداده إلى وراء الجسر فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعده فهذا في حيز الامكان ووقوعه موقوف على خبر الصادق والله أعلم وقوله والله على أضمأ ناهلة قط الناهله العطاش الواردون الماء اليردونه أظن أضمأ ما هم إليه وهذا يناسب أن يكون بعد الصراط فإنه جسر النار وقد وردوها كلهم فلما قطعوه اشتد ضمؤهم إلى الماء فوردوا حوضه صلى الله عليه وسلم كما وردوه في موقف القيامة وقوله تخنس الشمس والقمر أي تختفيان فتحتبسان ولا يريان والاختناس التواري والاختفاء ومنه قول أبي هريرة فانخنست منه وقوله ما بين البابين مسيرة سبعين عاما يحتمل أن يريد به أن ما بين الباب والباب هذا المقدار ويحتمل أن يريد بالبابين المصراعين ولا يناقض هذا ما جاء من تقديره بأربعين عاما لوجهين أحدهما أنه لن يسرح فيه رواية بالرفع بل قال ولقد ذكر لنا أن ما بين المسرعين مسيرة أربعين عاما والثاني أن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطئه والله أعلم وقوله في خمر الجنة إنه ما بها صداع ولا ندامة تعريض بخمر الدنيا وما يلحقها من صداع الرأس والندامة على ذهاب العقل والمال وحصول الشر الذي يوجبه زوال العقل والماء غير الآسن هو الذي لم يتغير بطول مكثه وقوله في نساء أهل الجنة غير أن لا توالد قد اختلف الناس هل تلد نساء أهل الجنة على قولين فقالت الطائفة لا يكون فيها حبل ولا ولاده واحتجت هذه الطائفة بهذا الحديث وبحديث آخر أظنه في المسند وفيه غير ألا عمنية ولا منية وأثبت الطائفة من سلف الولادة في الجنة واحتجت بما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي قال الترمذي حسن غريب ورواه ابن ماجه قالت الطائفة الأولى، هذا لا يدل على وقوع الولايه في الجنة، فإنه علقه بالشرط، فقال إذا اشتهى، ولكنه لا يشتهي، وهذا تأويل اسحاق بن راهويه، حكاه البخاري عنه، قالوا والجنة دار جزاء على الأعمال، وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء، قالوا والجنة دار خلود لا موت فيها، فلو توالد فيها أهلها على الدوام والأبد، لما وسعتهم وإنما وسعته الدنيا بالموت. واجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت إذا إننا تكون لمحقق الوقوع بل إذا للمشكوك فيه وقد صح أنه سبحانه ينشئ الجنة خلقا يسكنهم إياها بلا عمل منهم. قالوا وأطفال المسلمين أيضا فيها بغير عمل. وأن حديث ساعتها فلو رزق كل واحد منهم عشرة آلاف من الولد وسعتهم فإن أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة ألف عام وقوله يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه لا جواب المسألة، لأنه إن أراد أقصى ردة الدنيا وانتهائها فلا يعلمه إلا الله وإن أراد أقصى ما نحن منتهون إليه بعد دخول الجنة والنار فلا تعلم نفس أقصى ما ينتهى إليه من ذلك وإن كان الانتهاء إلى نعيم وجحيم ولهذا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في عقد البيعة وزيان المشرك أي مفارقته ومعاداته فلا يجاوره ولا يواليه كما جاء في الحديث الذي في السنن لا تراء نارهما يعني المسلمين والمشركين وقوله حيثما مررت بقبر كافر فقل أرسلني إليك محمد هذا إرسال تقريع وتوبيخ لا تبليغ أمر ونهي وفيه دليل على سماع أصحاب أهل القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم ودليل على أن من مات مشركا فهو في النار وإما مات قبل البعثة لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم واستذلوا بها الشرك وارتكبوه وليس معهم حجة من الله به وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن فلله الحجة البالغة في كل وقت ولو لم يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدها فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل والله أعلم فصل في قدوم وفد النخع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم عليه وفد النخى وهم آخر الوفود قدوما عليه في نصف المحرم سنة إحدى عشرة في مئتي رجل فنزلوا دار الأضياف ثم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرين بالإسلام وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل فقال رجل منهم يقال له زرارة بن عمرو. يا رسول الله إني رايت في سفري هذا عجبا قال وما رأيت قال رأيت أتانا تركتها في الحي كأنها ولد جديا أسفع أحوى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تركت أمة لك مصرة على حمل قال نعم قال فإنها قد ولدت غلاما وهو ابنك قال يا رسول الله فما باله أسفع أحوى فقال ابني مني فدنا منه فقال هل بك من برص تكتمه قال والذي بعثك بالحق ما علم به أحد ولا اطلع عليه غيرك قال فهو ذلك قال يا رسول الله ورأيت النعمال ابن المنذر عليه قرطاني مدن لجاني ومسكتان قال ذلك ملك العرب رجع إلى أحسن زيه ودهجته قال يا رسول الله ورأيت عجوزا شمطاء قد خرجت من الأرض قال تلك بقية الدنيا قال ورأيت نارا خرجت من الأرض فحالت بيني وبين ابن لي يقال له عمر وهي تقول لظى لظى بصير وأعمى أطعموني آكلكم أهلكم وما لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فتنة تكون في آخر الزمان قال يا رسول الله ومن فتنه قال يقتل الناس إمامهم ويشتجرون اشتجار أطباق الرأس وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصابعه يحسب المسيء فيها أنه محسن ويكون دم المؤمن عند المؤمن فيها أحلى من شرب الماء إنما مات ابنك أدركت الفتنة وإن مت أنت أدركها ابنك فقال يا رسول الله ادعو الله أن لا أدركها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا يدركها فمات وبقي ابنه وكان ممن خلع عثمان ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم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 وآمن بالله ورسوله وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس فلما قرئ عليه الكتاب مزقه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نزق الله ملكه وكتب إلى النجاشي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة أسمم أنت فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده وإني ادعوك إلى الله وحده لا شريك له والمواناة على طاعته وأنت تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وإني ادعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى أبعث بالكتاب مع عمرو بن أمية الدمري فقال ابن إسحاق إن عمرا قال له يا اصحمه إن علي القول وعليك الاستماع إنك كأنك في الرقة علينا وكأن في الثقة بك منك لأن لم نظن بك خيرا قط إلا لنا ولم نخفك على شيء قط إلا أمنا وقد أخذنا الحجة عليك من فيك الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد وقاض لا يجور وفي ذلك موقع الحز وإصابة المفصل وإلا فأنت في هذا النبي الأمي كاليهود في عيسى بن مريم وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم رسله إلى الناس فرجاك لما لم يرجهم له وأمنك على ما عليه بخير سالف وأجل ينتبر فقال النجاشي أشهد بالله أنه النبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب وأن بشاره موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل وأن العيان ليس بأشفى من الخبر ثم كتب النجاشي جواب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمه سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت في إنه كما ذكرت وقد عرفنا ما بعثت به إلينا وقد قربنا ابن عمك وأصحابه فأشهد أنك رسول الله صدقا صادقا مصدقا وقد مايعتك ومايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين والثفروق علاقة ما بين النواتي والقشر وتوفي النجاشي سنة تسع واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته ذلك اليوم فخرج بالناس الى المصلى فصلى عليه وكبر أربعة قلت وهذا وهم والله اعلم وقد خلط تراويه ولم يميز بين النجاشي الذي صلى عليه وهو الذي آمن به وأكرم اصحابه وبين النجاشي الذي كتب إليه يدعوه فهما اثنان وقد جاء ذلك مبينا في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي وليس بالذي صلى عليه فصل وكتب إلى المقوقس ملك مصر والاسكندريه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم الطبق سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعايه الإسلام أسلم تسلم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 إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فانتقم به ثم انتقم منه فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك فقال إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه فقال حاطب ندعوك الى دين الله وهو الإسلام الكافي به الله فقدما سواه إن هذا النبي دع الناس فكان أشدهم عليه قريش واعداهم له اليهود وأقربهم منه النصارى ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل وكل نبي أدرك قوما فهم من أمته فالحق عليهم أن يطيعوه وأنت من أدركه هذا النبي ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به فقال المقوقس إني قد نبرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزجود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب، ووجدت معه آية النبوه بإخراج الخب والإخبار بالنجوى، وسأنظر وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في حق من عاج وختم عليه ودفعه إلى جالية له ثم دعا كاتبا له يكتب بالعربية فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم التبق سلام عليك أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن نبي بقي وكنت أظن أنه يخرج من الشام، وقد أكرمت رسولك، وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم، وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها، والسلام عليك. ولم يزد على هذا، ولم يسلم، والجاريتان مارية وسيرين، والبغلة دلدل بقيت إلى زمن معاوية. فصل. وكتب إلى المنذر ابن ساوي فذكر الواقلي بإسناده عن عكرمة قال وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس بعد موته فنسخته فإذا فيه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن ابن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوي وكتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام فكتب المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد يا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه ومنهم من كرهه وبأرضي نجوس ويهود فأحدث إلي في ذلك أمرك فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوي سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإني أذكرك الله عز وجل فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني ومن نصح لهم فقد نصح لي وان رسلي قد اثنوا عليك خيرا واني قد شفعتك في قومك فاترك للمسلمين ما اسلموا عليه وعفوت عن اهل الذنوب فاقبل منهم وانك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك ومن اقام على يهوديه او مجوسيه فعليه الجزيه فصل وكتب إلى ملك عمان كتابا وبعثه مع عمرو بن العاص بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله الى جيفر وعبد ابني الجلندى سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوكما بدعايه الإسلام اسلما تسلما فاني رسول الله إلى الناس كافه لانذر من كان حيا ويحق ويحق القول على الكافرين فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتما أن تقر بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما وخيلي تحل بساحتكما وتظهر مبوتي على ملككما وكتب أبي بن كعب وختم الكتاب قال عمر فخرجت حتى انتهيت إلى عمان فلما قدمتها عمدت إلى عبد وكان احلم الرجلين واسهلهما خلقا فقلت إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك فقال أخي المقدم علي بالسني والملك وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك ثم قال وما تدعو إليه قلت أدعوك إلى الله وحده لا شريك له وتخلع ما عبل من دونه وتشهد أن محمدا عبده ورسوله قال يا عمر إنك ابن سيد قومك فكيف صنع أبوك فإن لنا فيه قدوة قلت مات ولن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ووددت أنه كان أسلم وصدق به وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام قال فمن تبعته قلت قريبا فسألني أين كان اسلامك قلت عند النجاشي وأخبرته أن النجاشي قد أسلم قال فكيف صنع قومه بملكه فقلت أقروه واتبعوه قال والأساقفة والرهبان تبعوه قلت نعم قال انظر يا عمر ما تقول إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب قلت ما كذبت وما نستحله في ديننا ثم قال ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي قلت بلى قال بأي شيء علمت ذلك قال كان النجاشي يخرج له خرجا فلما أسلم مصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم قال لا والله لو سألني درهما واحدا ما أعطيته فبلغ هرقلا قوله فقال له يناق أخوه أتدعو عبدك لا يخرج لك خرجا ويدين دينا محدثا قال هرقل رجل رغب في دين فاختاره لنفسه ما أصنع به والله لولا الدن الظن بملك لصنعت كما صنع قال انظر ما تقول يا عمر قال والله صدقتك قال عبد فأخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه قلت يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته ويأمر بالبر وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن الخمر وعن عباية الحجر والوثن والصليب قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به ولكن أخي أضن بملكه من أن يدعه ويصير ذنبا قلت إنه إن أسلم ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه فأخذ الصدقه من غميهم فردها على فقيرهم قال إن هذا لخلق حسن وما الصدقة فأخبرته مما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل فقال يا عمر وتؤخذ من سواء من التي ترعى الشجر وتريد المياه فقلت نعم فقال والله ما أرى قومي في بعد دارهم وكثره عيدهم يطيعون بهذا قال فمكست ببابه اياما وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبري ثم إنه دعاني يوما فدخلت عليه فأخذ أعوانه بضبعية فقال دعوه فأرسلت فذهبت لأجلس فابوا ان يدعوني أجلس فنمرت إليه فقال تكلم بحاجتك فدفعت إليه الكتاب مختوما ففرخ خاتمه وقرأ حتى انتهى إلى آخره ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته إلا أني رأيت أخاه أرق منه قال الا تخبرني عن قريش كيف اطنعت فقلت تبعوه اما راغب في الدين وإما مقهور بالصيف قال ومن معه قلت الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه على غيره وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم أنهم كانوا في ضلال فما أعلم أحداً بقي غيرك في هذه الحرجة وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه يوطئك الخيل ويديد خضراءك فأسلم تسلم ويستعملك على قومك ولا تدخل عليك الخيل والرجال قال دعني يومي هذا وارجع إلي غدا فرجعت إلى أخيه فقال يا عمر إني لارجو أن يسلم إن لم يدن بملكه حتى إذا كان الغد أتيت إليه فأبى أن يأذن لي فانصرفت إلى أخيه فأخبرته أني لم أصل إليه فأوصلني إليه فقال إني فكرت فيما دعوتني إليه فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما في يدي وهو لا تبلغ خيله ها هنا، وإن بلغت خيله أنفت قتالا ليس كقتال من لاقى قلت وأنا خارج غدا فلما أيقن بمخرجي خلى به أخوه فقال ما نحن فيما قد ظهر عليه وكل من أرسل إليه قد أجابه فأصبح فأرسل الي فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعا وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم وكان لي عونا على من خالفني فصل وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب اليمامة هوذة ابن علي وأرسل به مع سليط ابن عمر العامري بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هوذة ابن علي سلام على من اتبع الهدى واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر فأسلم تسلم واجعل لك, وأجعل لك ما تحت يديك فلما قدم عليه سليط بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختوما أنزل وحياه واقترأ عليه الكتاب فرد ردا دون رد وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله والعرب تهاب مكاني فاجعل إلي بعض الأمر اتبعك وأجاز سليطا بجائزة وكساه أثوابا من نسج هجر فقدم بذلك كله على النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه فقال لو سألني سيابة والسياب مثل السحاب البلح قال الدينوري هو البسر الأخضر واحدته سيابة والتقدير لو سألني قدر بلحة أو بسرة من الأرض قال لو سألني سيابه من الأرض ما فعلت باد وباد ما في يديه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتح جاءه جبريل عليه السلام بأن هوذة قد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبأ يقتل بعدي فقال قائل يا رسول الله من يقتله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت وأصحابك فكان كذلك وذكر الواقدي أن أركون دمشق عظيم من عظماء النصارى كان عند هوده فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال جاءني كتابه يدعوني إلى الإسلام فلم أجبه قال الأركون لما لا تجيبه قال دميت بديني وأنا ملك قومي وإن تبعته لم أملك قال بلى والله لإن تبعته ليملكنك فإن الخيرة لك في اتباعه وانه للنبي العربي الذي بشر به عيسى بن مريم وإنه لمكتوب عندنا في الانجيل محمد رسول الله فصل في كتابه إلى الحارث ابن ابي شمر الغساني وكان بدمشق بغوطتها فكتب إليه كتابا مع شجاع ابن وهب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 وشرح المواهب وإلى هنا ينتهي الجزء الثالث من كتاب زاد المعاد ننتقل بعده إلى الجزء الخامس معتذرين عن تسجيل الجزء الرابع نظرا لصدوره مستقلا تحت عنوان الطب النبوي للمؤلف نفسه وسوف نسجله بعنوانه الجديد عقب الانتهاء من تسجيل كتاب زاد المعاد إن شاء الله وبهذا ينتهي التسجيل على الشريط الثالث والأربعين ونبدأ الجزء الخامس من الكتاب على الشريط الرابع والأربعين